بوك تو اوتستا تسخرا تسعة وعشرون تسعة في المطعم واحد في المطعم واحد ماجيدا هل هذه الطاولة غير محجوزه هل هذه الطاوله غير محجوزه منيو مينتا من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمه الطعام راس بماذا تنصح ماذا تنصح يرتي دودى من فضلك واحد بيرا من فضلك واحد بيرا يرتي مينيرالوري تسقالي تو شييتزليبا من فضلك واحد مياه معدنيه من فضلك واحد مي معدنيه بورتوخليس من فضلك واحد عصير برتقال من فضلك واحد عصير برتقال من واحد قهوه من فضلك واحد قهوه من فضلك واحد قهوه ارجيان قواس دبلدي من فضلك واحد قهوه مع حليب من فضلك واحد قهوه مع حليب شكر تو شيذلبا مع سكر من فضلك مع سكر من فضلك ارتي تشاي تو شيذلبا من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي مي ميندا تشاي ليمونيت. من فضلك واحد شاي مع ليمون من فضلك واحد شاي مع من, شاي من فضلك واحد شاي حليب من فضلك واحد شاي هل عندكم سجائر هل عندكم سجائر هل عندكم منفضه سجائر هل عندكم منفضه سجائر كاكت هل عندكم شعلة نار هل عندكم شعلة نار؟ مي ارماكس كان غالي ينقصني شوكة ينقصني شوكة دانا ينقصني سكين ينقصني سكين مي ارماكس قوزي ينقصني ملعقة ينقصني ملعقة